وزعم الكسائي أن نصب المتقدم بالعامل المؤخر على الغاء العائد وقال الفراء الفعل عامل في الظاهر المتقدم وفي الضمير المتأخر ورد على الفراء بأن الفعل الذي يتعدى لواحد يصير متعديا لاثنين وعلى الكسائي بأن الشاهل قد يكون غير ضمير السابق قد ربت غلامه فلا يستقيم إلغاؤه حينئذ ثم قلت ومنه المنادى وإنما يظهر نصبه إذا كان مضافا أو شبهه أو نكرة مجهولة نحو يا عبد الله ويا طالع الجبل وقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي وأقول المنادى نوع من أنواع المفعول به وله أحكام تخصه فلهذا أفردته بالذكر وبيان كوني مفعولا به أن قولك يا عبد الله أصله يا أدعو عبد الله فيا حرف تنبيه وادعو فعل مضارع قصد به الانشاء لا الاخبار وفاعله مستتر وعبد الله مفعول به ومضاف اليه ولما علموا أن الضروره داعيه إلى استعمال النداء كثيرا اوجبوا فيه حذف الفعل اكتفاء بامراك احدهما دلاله قرينه الحال والثاني الاستغناء بما جعلوه كالنائب عنه والقائم مقامه وهو يا وأخواتها وقد تبين بهذا أن حق المنادوات كلها أن تكون منصوبة لأنها مفعولات ولكن المصب إنما يظهر إذا لم يكن المنادى مبنية وإنما يكون مبنيا إذا اشبه الضمير بكونه مفردا معرفة فإنه حينئذ يبنى على الضمة أو نائلة نحو يا زيد يا زيدان يا زيدون وأما المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة فانهن يستوجدن ظهور النصب وقد مضى ذلك كله مشروحا ممثلا في باب البناء فمن أحب الوقوف عليه فليرجع إليه ثم قلت والمنصوب باخص بعد ضمير متكلمه ويكون بالنحو نحو نحن الغرب اقرى الناس للضيف ومضاف النحو نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقه وايا فيلزمها ما يلزمها في النداء نحو انا افعل كذا ايها الرجل وعلما قليلا فنحو بك الله نرض الفضل شاذ من وجهين والمنصوب بالزم أو بالتقي إن تقرر أو عطف عليه أو كان إياك نحو السلاح السلاح الأخ الأخ ونحو السيف والرمح ونحو الأسد الأسد أو نفسك نفسك ونحو ناقه الله وسقيها وإياك من الأسد والمحذوف عامله والواطع في مثل أو شبيه نحو الكلاب على البقر وانتهي خيرا لك وأقول من المفئولات التي انتزم معها حذف العامل المنصوب على الاختصاص وهو كلام على خلاف مقتضى الظاهر لأنه خبر بلفظ النداء وحقيقته انه اسم ظاهر معرفة قصد تخصيصه بحكم ضمير قبله والغالب على ذلك الضمير كونه لمتكلم نحو أنا ونحن ويطل كونه لمخاطب ويمتنع كونه لغائب والباعث على الاختصاص فخر أو طوابع أو بيان فالأول كقول بعض الأنصار لنا معشر الأنصار مجد مؤثل بإرضائنا خير البرية أحمد المؤثل الذي له أصل ومثال الثاني قوله جد عفوا فإنني أيها العبد إلى العفو يا إلهي فقير ومثال الثالث إن بين حل لا ندعي لأب وتعريفه بالنحو نحن والعرب اقرى الناس للضيف التقدير نحن اخص العرب وتعريفه بالاضافه كقوله نحن بني ضبته اصحاب الجمل ننعد نعسانا باطراف الاسد الاسد الرماح ومن تعريفه بالاضافه قوله صلى الله عليه وسلم إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ونحن معاشر الأنبياء العنوف ما تركنا صدقة وقد اجتمل الحديث الشريف على ما يقتض الكشف عنه وهو أنما من قوله ما تركنا موصول بمعنى الذي محله رفع بالابتداء وتركنا صلته والعائد محذوف أي تركناه وصدقة ما هذه على رواية الرفع وهو أجود لموافقته لرواية ما تركناه فهو صدق. وأما النصب فتقديره ما تركنا مبذول صدقة فحذف الخبر مسد الحال ما سده ونحن عصبة ويجوز فيما أن تكون موصولا اسميا كما تقدم وأن تكون شرطية فما على الأول في محل رفع وعلى الثاني في محل نصب والمعنى اي شيء تركناه فهو صدقه ويكون المنصوب على الاختصاص بلفظ اي فيلزمها في هذا الباب ما يلزمها في النداء من التزام بنائها على الضمه وتانيثها مع المؤنف والتزام إفرادها فلا تثنى ولا تجمع باتفاق ومفارقتها للاضافه لفظا وتقديرا ولجونها التنبيه بعدها ومن وصفها باسم معرف بأل لازم الرفع مثال ذلك أنا أفعل كذا أيها الرجل واللهم اغفر لنا أيتها الأصابة المعنى أنا أفعل كذا مخصوصا من بين الرجال والله مغفر لنا مختصين من بين العصائب ويقل تعريفه بالعلمية ففي ناحو بك الله نرجو فضل شذوثان كونه بعد ضمير مخاطب وكونه علم ومن المحذوف عاملوا المنصوب بالزم ويسمى إغراء، والإغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود يلزمه نحو أخاك أخاك، إنما لا له كساع إلى الهيج بغير سلاح، وإنما يلزم حذف عامله إذا تكرر كما سبق في البيت. أي عطف عليه نحو المرؤة والنجدة فإن فقد التكرار والعطف جاز ذكر العامل وحذفه نحو الصلاة جامعة فالصلاة منصوب بحضره مقدرة وجامعة منصوب على الحال فكأنه قيل احضروا الصلاة جامعة ويمكن أن يكون من هذا النوع قول الشاعر أخاك الذي ان تدعوه لملمة يجبك كما تبغي ويكفيك من تبغي وإن تجفه يوما فليس مكافئا فيطمع ذو في التزوير والوشي أن يسغي على تقدير الزم أخاك الذي من صفته كذا. ويحتمل أن يكون مبتدا والموصول خبره وجاء على لغة من يستعمل الأخ بالألف في كل حال وتسمى لغة القصر كقولهم نكرهم أخاك لا بطل ثم قلت الثاني المفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله او المبين لنوعه او لعدده كضربت ضربا او ضرب الامير او ضربتين وما بمعنى المصدر مثله فلا تميلوا كل الميل ولا تضروه شيئا فاجلدوهم ثمانين جلده واقول الثاني من المنصوبات المفعول المطلق وسمي مطلقا لأنه يقع عليه اسم المفعول بلا قيد تقول ضربت دربة فالضرب مفعول لأنه نفس الشيء الذي فعلته بخلاف قولك ضربت زيدة فإن زيدا ليس الشيء الذي فعلته ولكنك فعلت به فعلا هو الضرب فلذلك سمي مفعولا به وكذلك سائر المفاعيل ولهذه العلة قدم الزمخشري وابن الحاجم في الذكر المفعول المطلق على غيره لأنه المفعول حقيقة وحده ما ذكرت لك في المقدمه وقد تبين منه ان هذا المفعول يفيد ثلاثه امور احدها التوكيد كقولك ضربت ضربا وقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقوله سبحانه ويسلم تسليما وقوله صلوا عليه وسلموا تسليما الثاني بيان النوعي كقوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر وكقوله جلست جلوس القاضي وجلست جلوسا حسنا وأقول الثاني من المنصوبات المفعول المطلق وسمي مطلقا لأنه يقع عليه اسم المفعول بلا قيد تقول ضربت ضربا فالضرب مفعول لأنه نفس الشيء الذي فعلته بخلاف قولك ضربت زيدا فإن زيدا ليس الشيء الذي فعلته ولكنك فعلت به فعلا وهو الضرب فلذلك سمي مفعولا به وكذلك سائر المفعولات ولهذه العلة قدم الزمخشري وابن الحاجب في الذكر المفعول المطلق على غيره لأنه المفعول حقيقه وحده ما ذكرت في المقدمة وقد تبين منه أن هذا المفعول يفيد ثلاثة أمور أحدها التوكيد كقولك ضربت ضربة وقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما ويسلم تسليما صلوا عليه وسلموا تسليمه الثاني بيان النوع كقوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر وكقول جلست جلوس القاب وجلست جلوسا حسنا ورجع القهقرة الثاني بيان العدد كقولك ضربت ضربتين أو ضربات وقول الله تعالى فدكتا فدكت دكه واحدة وقول الفضلة احتراز من نحو قولك ركوع زيد ركوع حسن أو طويل فإنه يفيد بيان النوع ولكنه ليس بفضلته وقول المؤكد لعمله مخرج لنحو قولك كرهت الفجور الفجورة فإن الثاني مصدر فضله مفيد للتأكيد ولكن المؤكد ليس العامل في المؤكد ثم قلت الثالث المفعول له وهو المصدر الفضله المعلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل كقمت اجلالا لك ويجوز فيه أن يجر بحرف التعليل ويجب فيه معلل فقد شرطا أن يجر باللان أو نائبها وأقول الثالث من المنصوبات المفعول له ويسمى المفعول لأجله والمفعول من أجله وهو مجتمع فيه أربعة أمور أحدها أن يكون مصدرا والثاني أن يكون مذكورا للتعليل والثالث أن يكون المعلل به حدثا مشاركا له في الزمان والرابع أن يكون مشاركا له في الفاعل. مثال ذلك قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت فالحذر مصدر مستوف لما ذكرنا فلذلك انتصب على المفعول له والمعنى لأجل حذر الموت ومتى دلت الكلمه على التعليل وفقد منها شرط من الشروط الباطئة فليست مفعولا له وحينئذ يجب أن تجر بحرف التعليل فمثال ما فقد المصدريه قولك جئتك للماء وللعشب وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقول امرئ القيس ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ومثال ما فقد الاتحاد في الزمان قولك جئتك اليوم للسفر غدا وقول امرئ القيس أيضا فجئت وقد مضت لنوم فيابها في لدى الستر إلا لبسة المتفضلة فإن زمن النوم متأخر عن زمن خلع الثوب ومثال ما فقد الاتحاد في الفاعل قولك قمت لأمرك إياي وقول الشاعر وإني تعروني لذكراك هزة كمن طفض العصفور بلله القطر فإن فاعل تعروني هو الهزة وفاعل الذكرى هو المتكلم لأن التقدير لذكري إياك ثم قلت الرابع المفعول فيه وهو ما ذكر فضلة لأجل أمر وقع فيه من زمان مطلقا أو مكان مبهما أو مفيد مقدارا أو مادته مادة عاملة كصمت يوما أو يوم الخميس وجلست أنامك وسرت فرسخا وجلست مدلسك والمكاني غيرهن يجرب فيه قصليت في المسجد ونحو قال يا خيمتي ام معبدي وقولين دخلت الدار على التوسع وأقول الرابع من المنصوبات الخمسة عشر المفعول فيه ويسمى الظرف وهو عبارة عن ما ذكر والحاصل أن لسم قد لا يكون ذكر لأد أمر وقع فيه ولا هو زمان ولا مكان وذلك كزيدا في ضربت زيدا وقد يكون إنما ذكر لأجل أمر وقع فيه ولكنه ليس بزمان ولا مكان نحو رغب المتقون أن يفعلوا خيرا فإن المعنى في أن يفعلوا وعليه في أحد التفسيرين قوله تعالى وترغبون أن تنتحوهن وقد يكون العكس نحو انا نخاف من ربنا يوما ونحو لينذر يوم التلاقي وانذرهم يوم الازفه ونحو الله اعلم حيث يجعل رسالته فهذه الانواع لا تسمى ظرفا في الاصطلاح بل كل منها مفعول به وقع الفعل عليه لا فيه يظهر ذلك بأدنى تأمر للمعنى وقد يكون مذكورا لاجل أمر وقع فيه وهو زمان أو مكان فهو حينئذ منصوب على معنى فيه وهذا النوع خاصة هو المسمى في لاستلاح ظرفه وذلك كقولك صمت يوما أو يوم الخميس وجلست أمامك واشرت بالتمثيل بيوما ويوم الخميس إلى أن ظرف الزمان يجوز أن يكون مبهما وأن يكون مختصا وفي التنزيل سيروا فيها ليالي وأياما النار يعرضون عليها ودوا وعشية وسبحوه بكره وأصيلة وأما ظرف المكان فعلى ثلاثة أقسام أحدها أن يكون مبهما ونعني به ما لا يختص بمكان بعينه وهو نوعان أحدهما أسماء الجهات الست وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليه فناداها من تحتها في قراءة من فتح مين من وكان وراءه ملك وقرأ وكان أمامه ملك وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقردهم ذات الشمال وأصل تزاور تتزاور أي تتمايل مشتق من الزور وهو الميل ومنه زاره أي مال إليه ومعنى تقرضهم تقطعهم من القطيعة وأصله من القطع والمعنى تقرض عنهم إلى الجهة المسمات بالشمال وحاصل المعنى أنها لا تصيبهم في طلوعها ولا في غروبها وقال الشاعر صددت الكأس عنا أُمَّ عمر وكان الكأس مجراها اليمين يجوز كون مجراها مبتدن واليمين ظرف مخبر به أي مجراها في اليمين والجملة خبر كان ويجوز كون مجراها بدلا من الكأس بدل اشْتِمَالٍ، فاليمين أَيْضًا ظرف لأن المعتمد في الإخبار عنه إنما هو البدل لا لسم ويجوز في وجه ضعيف تقدير اليمين خبر كان لا ظرفة وذلك على اعتبار المبدل منه دون البدل وقال الآخر لقد علم الضيف والمرملون إذا غبر أفق وهبت شمالا النوع الثاني ما ليس اسم جهته ولكن يشبهه في الإبهام كقوله تعالى أو اطرحوه أرضا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا والقسم الثاني أن يكون داللا على مساحة معلومة من الأرض كسرت فرسخا وميلا وبريدا وأكثرهم يجعل هذا من المبهم وحقيقة القول فيه أن فيه إبهاما واختصاصا أما الإبهام فمن جهة أنه لا يختص ببقعة بعينها وأما الاختصاص فمن جهة دلالته على كمية معينة فعلى هذا يصح فيه القولان. والقسم الثالث اسم المكان المشتق من المصدر ولكن شرط هذا ان يكون عامله من مادتي فجلست مجلس زيد وذهبت مذهب عمرو وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ولا يجوز جلست مذهب عمرو ونحوه وما عدا هذه الانواع الثلاثه من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرف فلا تقول صليت المسجد ولا قمت السوق ولا جلست الطريق لأن هذه الامكنه خاصه الا ترى أنه ليس كل مكان يسمى مسجدا ولا طريق وإنما حكمك في هذه الاماكن ونحوها أن تصرح بحرف الظرفيه وهو فيه وقال الشاعر وهو رجل من الجن سمعوا بمكة صوته ولم يروا شخصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه حينها شر، جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتي ام معبدي هما نزلا بالبر ثم ترحلا فأفلح من أمسى رفيق محمد فيال قصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجازى وسؤدده وكان حقه أن يقول قال في خيمتي ام معبد أي قيلا فيها ويرى حلا بدل قال والتقدير أيضا حل في خيمتي ام معبد ولكنه اضطر فأسقط في ووصل الفعل بنفسه وكذا عملوا في قولهم دخلت الدار والمسجد ونحو ذلك إلا أن التوسع مع دخلت مضطرب لكثره استعمالهم إياه ثم قلت الخامس المفعول معه وهو الاسم الفضلة التالي والمصاحبة مسبوقة بفعل. أو ما فيه معناه وحروفه كسرت والنيلة وأنا سائر والنيلة وأقول الخامس من المنصوبات المفعول معه انتهى الشريط السادس وللكتاب البقية على الشريط التالي